على فكرة أنا بشتغل في البيتاعة في تجهيز الكلام ده من مبارح بالليل. لبنت النهاردة والله قعدت ساعتين وحنا من جاهز الموضوع الأساسي إنه بس صطلق المسألة فيش بحيث تبقى واضحه يعني. فهما 16 فعلا الإله والرب والمنان والأحد والمولى والنصير والمبيل والجميل لحظوا الجميل هنا اسمه ولا صفة. أسمع يا أخوان الله فيكم <تصفيق>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 لكن من الناحيه اللغويه نقول عليه ايه اسم لان المعرف بالالف واللام طب واحد يقول لك ايه هو متخيل ان الاسم ياريت ريت الاخت اللي بتعيط فوق اسكت <تصفيق> <تصفيق> <تسكتوه> الله لايف ريفيو ان الاسم المعرف بالالف واللام مش بس علامه التمييز فيها الالف واللام يعني واحد يقول لك ايه طب هو ما وراش بالالف واللام فيبقى علامة الاسمية ايه هي علامة الاسمية بس الالف واللام بالجر والتنوين والندا وقال ومسند للاسم تمييز تمييز الحصر ان الله جميل دي فيها ايه التنوين يبقى اسم وهو علم على الله عز وجل فعنده لا ده, ده ده وصف وصف ازاي تعملوا اسم طيب خلينا نشوف الحكايه دي هنعرف الكلام ده بعدين يبقى دلوقتي في كم اسم ذكرهم عبد العزيز بن الحصي 16 اسم اكتر من الاسماء اللي جمعها مين الوليد بن مسلم يعني كان اولى ان دي تكون هي المشهورة بس النصيب بقى اخي ازاي واحد خد نصيب في ادراج عبد العزيز بن حصين باقي الاسماء اللي هي مسبة تيتش او هي اسماء مضافة او مقيدة عددها 27 اسم سبعة وعشرون اسما اللي باللون الاسود دي او صاف او افعال واللي باللون الازرق دي اسماء مضافة او مقيدة نعرف لعدة مع بعض اصل واحد يقول لك الشيخ طالما ما ذكرش قال ان فيه 27 اسم مايش من الاسماء يبقى معنا كده بين في السبعة وعشرين لا احنا معلمنه بالازرق او بالازرق ده عشان يبدأ تفهم ان هو اسماء ايه مقيده او مضاف البديع والنور والكافز والجلال والإكرام والاكرام والمحي والصادق والفاطر والعلام والهادي والرفيع ذو الطول والمعارض والفضل الكفيل المحيط لكن الجليل اسم ولا وصف هنا هو ذكر اسم ولا وصف ذكر اسم مش كده هو ذكر رئيس بس ده غلط لانه ما سبتش اللي ورد الجلال ذو الجلال فالجلال وصف وليس ايه اسمه تعالوا بقى نشوف نوع تاني بقى من التتبع وخلي بالكم اللي جه ابن حزم لما جمع الاسماء عمل ايه ابن حزم في المحلى صفحة 456 او هو مات سنة 456 الجزء الثامن صفحة 21 فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا, إلا, دفاع إلا بما سمى به إيه؟ نفسه وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله على ابن حزم متحجر متحجر عليه لان حصر أسماء الله تسعة وتسعين عشان قال إيه فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه ده كلام عليه شيء يخبر على الاطلاق. الغبار كله جاي منين؟ ولك وصح ان اسماءه لا تزيد على 99 اسما ايه شيءه نرجع ابن حزم هما فكروا ان ابن حزم يتكلم على جميع اسماء الله الكليه واللي تبين لي ان ابن حزم ما يقصدش هذا يقصد اللي ورد فين؟ في الكتاب والسنة ان أسماء الله في الكتاب والسنه بيقول تلم الرسول اهل تسعة وتسعين مئة الا واحد يبقى لا تزيد عن هذا شيئا اقول لك ده هو بيقول ان اسمائي لا محصورة احنا طبعا احنا كنا بنقول الكلام ده على اساس ان ان حزم حدش جمع الاسماء بشكل حصري بحيث يقول لك ايه والله دي اللي موجود احنا ما شفناش حاجة تانية انا بكرة ولذلك هم طالبوا بايه باني يطلع الاسماء ايش تول تسعة وتسعين انتو عارفين لو كان ابن حزم وصل لتسعة وتسعين اسم ولا كان حد فتح نفسه معاه. لانه وتتبع الأسماء بالكتاب والإيه والسنة مح... لأنه واقف عند أربعة وثمانين إيه اسم والخلاص ذا اللي نعرفتها وصله تبهت الباء فما أجبش دليل على كلامي من الباقي فلما جاب الأسماء ما حد قاله بس ابن حزم متحجر وراجل كذا وكذا لكن والله لو كان ابن حزم حايا يرزق الآن وشاف الأسماء التسعة وتسعين المطلقة والتسعة وتسعين المقيدة لكان حيبقى شأن ابن حزم شأن تاني صح ولا لا يعني لو كان ابن حزم هو اللي قال الكلام اللي احنا جمعناه حد كان حيعترض على انه حزم ولا حيتكلم عليه ردوا يا اخوانا بس ايه القضية ايه زي ما واحد بيقول اخ من بيقول لي قبل المحاضر عطو بيقول له احنا بنحب الفرنزة احنا بنحب اللي جاي من عدنا نحب اللي جاي من بره بنحب الفرنزة ليه قول اصلا لو كان الكلام بعمله واحد اجنبي يا سلام كان كل الناس لو كان جاي من بره يعني هو طبعا بيهزر في الكلام انما القضية مش كده بيموت كل واحد باحث الدكتور محمود حيموت وفلان حيموت وابن حزم مات وابن حجر مات اللي بيبقى هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما ورد عليه الدليل سيبقى أبد الآبدين وما لم يقم عليه الدليل بيموت الشخص ويموت معاه ولذلك احنا بقول تسعونا جميعا إلى أن تظهر الأسماء بأدلتها واللي يجب لك دليل ثابت بنفسه خده حتى لو خلفت فيه ايه الشيخ اللي انت بتدرس عنده طالما الاسم سبت بنصه يبقى خلاص لا فلان ولا علاج لا الدكتور محمود ولا غير الدكتور محمود الاسم سابت بنصي على العين والرأس نأخذه ونقبله طيب وجاءت احاديث في احصان 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلا فإنما توخذ بالنص القرآن ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ احصاؤنا منها إلى ما نصح وهي أنا على حسب اللي بن عبديته دلوقتي وراه كان 84 اسم بصوا معايا يا أخوانا بقى نشوف كلام ابن حزب أنا نبطأ قوي لكن يلا نستحمل من راش حاجه ما وصح ان اسمه الله تزيد على 99 وتسعين شيئا شيئا لقوله على 100 الا واحد فنفى الزياده وابطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى ودي من دقه الفهم عند ابن حزم ان الافعال لو اخذت منها اسم يبقى ده من باب الخبر وليس من باب الايه الاسم يعني بتقول يا, يا ميسر يا رب فواحد يقول ميسر يا لا يقول لك ما اردش فعل رب يسر لكن من باب الاخبار ومن باب الاخبار عن الله يصح ما فيش اشكالك يا ميسر واحد من العامة يقول يا ميسر يا رب من باب الإخبار ما... عدوا معايا كده يا إخبارنا ايه انه ذكر الأكرم والرب والإله والقريب والشاكر والقاهر والقدير والأحد والأعلى والخلاق والمبيب والمليك والسبوع والوتر الله يسمحك كمبيوتر <تصفح> <تصفح>. اشتغل ده <بلدرق> في لازرة ايه طيب اه <تصفح>. هي واضحه هنا على الأساس يعني <تصفيق> ايه تانية يا السبوح والوت والجميل والرفيق وإيه والمساعر اللي ذكر المساعر مين ابن حزم ومعين المساعر ذكر المساعر لكن لاحظوا معايا كده ذكرش ذكرش الرازق إن الله هو المسعر والقابل مع معينه في حديث واحد وعلى ما يبدو إن ابن حزم هو بيدمع غفل عنها يعني غفلا من حزم لأن الأربع جام بعض بس نظرا لصعوبة القضية القضية ما تعملها بطريقة عادية شائكة جدا يعني الشيخ يوسف البدر الله يبسيه بالخير فمطلع ورق قدي كده بقول لي أعدت أبحث في المسألة دي عشان نوصل للنتيجة اللي انت وصلت فأما تيجي تعمل في الأوراق بتتلخبط تبي بص وتلاقي الأسماه هنا كتير والأسماه هنا كتير وتحسبها الزيت فالعملية صعبة وأحد الإخوة بقاله أكثر من 15 سنة عامل ورق قد كده وتعب في الموضوع تعب شديد جدا جدا فلما طلع الكتاب أثر عليه المسافة خالص بس يفرح للمسألة أبدا بدأ يحاربنا حرب شعواء ليه والله إلا عنده جهد بشتغل فيه بقى لعشر سنين تابعوا أنت كنت وصلت النتيجة وإحنا قلنا لك لا كنا سنساعدك والله اغلب المشاكل اللي حصلت سببها ان بعض المشايخ يكون شرح الاسماء المشهور في محاضرات كثيرة جدا ونزلت في شرايط وبعضهم يعمل اسماء على وشك انها تنزل في كتب وبعضهم طبع خمس مجلدات في المطبع والله خمس مجلدات في المطبع وقفت بعضها بعد ما عرف الكتاب لان القضية بالت عنده بقت واضحة زي الشمس فمعنى ذلك انها يتكلم في اسماء معلاش دليل هيبدا يحذفها ازاي وتحمل مسؤولية وقف طباعه الكتاب بل والله وصل الامر الى احد الاساتذه زميل ليا وكان معايا في المملكة السعودية في المملكه السعودية في العربيه السعوديه لما كنا نحن ندرس سوا في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره عمل بحث ترقيه وبحث اسمه الدكتور عبد القادر عطا صوف اخ من الاخوه والفضلاء يعني نشكرهم بكل خير هو استاذ في الجامعه فعمل بحث من ابحاث الترقيه اللي اترقى بها الاستاذ فبعد ما اللجنه اجازته واصبح البحث يمثل درجه علميه بالنسبه له ساعه ما قرئ البحث بعته لي وقال لي يا دكتور محمود الله يكرمك رجع لي الكلام ده عشان اشيل الاسماء اللي ما دليل ورجعناه وقعدها تاني بعد ما تحكم البحث عشان ما يذكرش اسم اللي ورد بنصه بس من بيت من القضيه ما خدتش العزه بالاسم فيه ان استكبر في إن يقول القضيه وانتم عارفين دلوقتي اللي هو اغرب واحد انا اشكره والله وأدعو الله تبارك وتعالى ان يوفقه الشيخ محمد راتب النابلسي اسبوع اللي فات لرابع مرة ولا خامس مرة هو طبع ثلاث مجلدات في أسماء الحسن اتصل بي وقال لي أنا هستغنى عن مجلد كامل يعني شرح الأسماء المشهورة فقول لي أنا تأكد لي الآن إن كان شغلي ما وش مظبوط هشيل التلاتين اسم وحطوا تسعة وعشرين وحطوا ما كانوا متلتين تذكرتهم وكل ولا لا يستحي على الهواء إن يقول والله الدكتور محمود عمل كذا وكذا خلينا نكمل بس الكلام ابن حزم طيب ابن حزم أتى بهذه الأسماء لاحظوا معايا فيها إيه نه السبوح حاجة كبيره ايه والوتر والمحسن والجميل والرفيق والمساعد الرفيق اسم ولا وصف قولوا اللي ذكروا مين ابن حازم دل على وصف الرفق يبقى الرفق وصف والرفيق ايه اسم ركزوا على موضوع الاسم والوصف عشان حضروا كل اللي جاي طيب نجيب اللي بعد اللوحة دي ايوان جايلكوا بقى العلامة عمدة شراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم علامة ابن حجر ابن حجر عمل ايه السميدي يقرأ كلام ابن حجر انت عايز تعرف رأي ابن حجر يبقى تجيب كلامه ولا ما حكاه عن الاخرين اسمعوا تجيب كلام ابن حجر نصا ورأيه ولا ما حكاه عن الآخرين قلوا يا اخوان عرض الأقوى يقول لك ده يجوز بالاشتقاق وده قل لك ما هوش بالاشتقاق فيأخذ من كلام ابن حجر اللي بيحكيه عن الآخرين ان ابن حجر بيقول بالاشتقاق ويحاول يقول الرجل ما لم يقله، هذا كلام ابن حجر واذا تقرر رشحان ان سرد الأسماء ليس مرفوع يعني ما هوش من كلام الرسول يعني اللي وضع الأسماء مين اسمع الناس مش معاي اللي وضع الاسماء مين فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن خلي بالك من حجر بول تتبعها منين من القرآن هجيب له كلام من حجر ثاني واضح الكلام ولا كبر على كده واضح خلي كده كويس أبو عايز اكبرها لكم على الآخر يعني ممكن نعمل فيه حركة كده مش عارف اخوانا بتوع البوربوي انت لا بس مفيش لا مفهش. مش بتاع حركات دي يلا على قد الواحد ومعرفته بالكمبيوتر يعني يمشي الحكاية غلبان يعني بلوزة تقرر رشحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد ووقفت طبعا ذكر بقى من اللي تتبعه فهو جمع من تتتبع كلام من تتبع الأسماء من العلماء، وكلام ده حيقولنا لما يجي نتكلم على قضية الاشتغال حشر حلوكم بالتفصيل. فقول إيه؟ ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن، فتأملت، فوجدته كرر أسماء. يبقى ابن حجر الوقت بيتأمله كدراسة نقدية، صحصحوا معايا متناموس. آه، ابن حجر بيتأمل كتاب مين؟ محمد بن ابراهيم الزاهي اللي تتبع الاسماء بقول فتاملت فوجدته وكرر اسماء وذكر ما لم اره فيه بصيغه الاسم يعني بقول الاسماء ده هي لقتهاش في القران بصيغه الايه الاسم اللي هي ايه الصابط والكاشف والعلام ايه رايكم في كلامنا حاجه واحد يقول جميل لا مش جميل <تصفيق> ركز يا يقول لم اجده في القران بصيغه الاسم هل الكلام ده صحيح الصادق بحث جزئي لا إن كنتم صادقين لا ما اسم بس على فكرة واحد عام ستين موضع خلينا نجيب الموضوع على طول صادقون بص كده بقول أنا ما شفتوش بصيغة الاسم الصادق هنا شايفين الاسم تحت ها؟ شايفينه ولا مش شايفينه ذلك جزيناهم ببغيهم وإن ايه؟ ها؟ الصادق اسم ولا ما اسم؟ قولوا واحد يقول لا لا هو اسم بس مضاف او مقيد مقيد بحاجة اسمها موضع الكمال ده هنعرفها بعدين بس هو هنا اسم ولا ماش اسم حتلاقي في الاسماء المقيد لكن كن واحد زي العلم ابن حجر يجي يقول انني ملقاتش في القرآن الاسماء الثلاثة دي خلينا اوضح حالكو هنا اكبر شوي صادق في الموسوعة اللي هي نعليش سلا صادق بحسب جزء من الكلمة يعني كن طبعا تعرف تفهم معاه بسرعة ما بيش هو زيادة ولا حاجة جزء من الكلمة يعني هيجيب النون هو بعده من نفسه أو نسق الآية ذلك جزئينهم بغيهم وإن ايه لا صادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وان بس هنا مش اسم واتيناك بالحق وان بس ده مش كلام رب مش ك... مش ربنا سبحانه وتعالى الملائكه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وان ايه لصادقون بس ده مش اسم يبقى الاسم اللي ورد ذلك جزيناهم ببغيهم وإنه إيه لا صادقون بس هو ورد اسم ولا مش اسم فازاي العلم ابن حجر وهو من هو يقول أنا ما وجدتش الصادق كاسم في القرآن هو طبعا هو بيتكلم على إن هو ابن حجر دلوقتي هتعرف حكايه التطلق والتقييد ركزوا معنا هطول عليكم شوية معلش سامحوني يبقى ابن حجر سهى في هذا الموضع مش كده؟ ده سهو ولا اسمه ايه ها هنقول سهو سهو من حجر لان بشر عشان ابين لكم ان قضيه الاسماء ما هي سهله والسهو فيها بيجا على اعلم واحد يعني ماغننش بعد من حجر في شرح الحديث حد هيتكلم لكن لما يكون من حجر يقول لك انا ما لقيتش الصادق ولا ايه ها ولا الكاشف طب تعال نشوف الكاشف ورد وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلاه الكاشف ورد اسم طيب واحد يقول لك فلا كاشف له إلاه ممكن يكون الكاشف هنا ماش اسم لانه بتكلم عن ايه عن واحد تاني لا يكشف عنه الضر او مفيش كاشف من المخلوق سيكشف عنه لإيه الدر الا الله يبقى افهم الكاشف بمفهوم المخلف طيب فواحده لك لا احنا عايزين حاجة تانية يا شيخ قاتلنا دليل تاني على ان الكشف ورد ماشي هنقول له ايه سنة. نكبر الخط شوية صغرنا ما لش نكبره لكم خالص عشان تشوفوه ان كان داين يعني قرآن بحث بس هنقول بحث الجزء من الكلمة بحث طلع حاجة كمان مم. ايه رأيكم الكشف ورد ولا ما وردش وان كان مقيد بس هو هنا بصغط الاسم ولا فعل قولوا اسم ولا فعل يبقى ابن حجر هنا قد السهوة الثاني الصادق وليه والكشف طب العلام ها ورد العلام مش بموضع واحد بقى كتير قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ابن حجر هل هو ما شافش الأسماء دي ولا حفظ القرآن ولا شافه شافها طبعا بس هو بيكتب حصل ساهو ولا أنا ما لقيتش الأسماء دي طيب خلينا مع بعض طيب وذكر من المضاف الفالق آه يبقى دلوقتي ابن حجر كان بيدور وهو بيبحث وبينقض كلام محمد بن إبراهيم عبد الله بن محمد إبراهيم الزاه أو محمد بن إبراهيم الزاه كان بيبحث عن الأسماء المطلقة ولا المضافه لا خليكم إيايا بقى وبقول أنا تتبعت الأسماء في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاه فوجدت تأملت وجدت كرر أسماء وذكر مما مما لم اره فيه بصيغه الاسم حتى لو كان مقيد برضه الصادق والكشف والعلاه وبعدين بينتقد ويقول وذكر من المضاف الفالق من قوله فالق الحب والنوى يعني معنى كده ان ابن حجر لما يبحث هيبحث عن المطلق ولا المضاف قول يا اخواننا لا هيبحث عن المضاف بقى على المطلق بس مش هيبحث عن المضاف مش كده برضه بالراحه ثاني بالرح <تصفيق> اصبر يا كله هو تقولين الصادق والكشف والعلم بقول انا ما نتعيش في القرآن اصلا كان بيبحث عن المطلق أحسان يبقى هو ساعته كان بيبحث عن إيه؟ عن المطلق لأنه يقول أنا تأملته ليه كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغه الإسم 3 إحنا قلنا لا هما موجودين بس ابن حجر ما كانتش باله في المسألة دي وذكر من المضاف الفالق اللي عرفنا انه بينقضوا ايه ان بيقول وكان يلزمه ان يذكر القابل ما هو لو انت ذكرت الإيه؟ الفالق يبقى هقول لك ليه ما ذكرتش القابل يعني هتذكر المضاف كله يدسيب المضاف كله يبقى ابن حجر كان بيدور على ايه على المطلق اصل واحد يقول لك شرط الاطلاق ده شرط باطل ما انزل الله فيه من سلطان والغريب في الامر بقى ان ابن حجر حاول يجمع إيه؟ الاسماء المطلقة فبيبص يبصي لقى في القرآن ما كملتش التسعة وتسعين عدد الاسماء المطلقة اللي في القرآن تمانية وسبعين المطلق في القرآن حوالي تمانية وسبعين على ما أسكت حجلنا الإحصائي عشان لو في غلطة من نصلح فالمهم ابن حجر هو بيدور فلما لقى الاسماء ما وصلتش التسعة وتسعين أم يكملهم من من المقيد وقال ما عليش بقى ما اسكتني ذكرت المقيد فغيري ذكر مقيد اخي ازاي لكن هو في الاول انتقد على الراجل انه هو ذكر اسماء مضاف وقال يلزمه ان يذكر القابل شايفين اخونا المسأة انا ما كنت سهلة عشان واحد يجي يحاول ان يجمع الاسماء بهذا الشكل صلوا على رسول الله خلينا بقى في اللي جاي وركزوا فيه قوي قل وقد تتبعتم ما بقي من الاسماء يعني هو تتبع الاسماء الحسنى اللي ورد في القران فحذف منها اللي حذف الاسماء المشهوره قال لا هناخد الاسماء اللي هي الصحيحه اللي ثبتت بنصه وقد تتبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القران بصيغه الاسم مما لم يذكر في روايه الترمذي يبقى هو دلوقتي حذف ايه حذف الاسماء اللي ما عليهاش دليل من القران في روايه الترمذي صح كده وجاب الاسماء اللي عليها دليل فتتبع بقية الاسماء من القرآن فجاب 27 اسم يكمل بهم إيه؟ البائي عشان يبقى 99 يبقى من اول من حذف من روية الوليد اسماء ودخل فيها اسماء تانية ولا يكون محمود عبد الرازق كي الكلام يعني ايه يقول لك انت يعني الناس اللي فاتوا ما بفهموش وانت اللي تفهم وانت اللي تفهم والله واحد يشتغل <تصفيق> في الاوقاف في الوزاره نفسه فانا بقول له قال لي يا عم الوقت احنا لو قلنا كلام الرجل ده صح يبقى كان احنا بنقول ان الناس اللي فاتوا ما بيفهموش والراجل ده اللي بيفهم ومش ممكن الكلام ده يحصل ابدا لان احنا لو قلنا صح وانتوا كنتوا فين اخد ولو قلنا غلط هتبقى مشكله فنسكت خلاص ده نص كلام الاخ لي والاخ ده بيجي البرنامج كل يوم في تحفظ القران الكريم من محفظين الكبار في قناة حافظ ولا قناة ايه هو بقول لي شخصيا بقول لي ما هو يا دكتور محمود الحكاية ما يسهلة برضو طب ايه يقول له يعني طب يا اخونا انت بنتو مقرأتوش لكلام ابن حجر قبل ايه ما هو ابن حجر برضو قال كلام ده فيجي احد الاسد ذه بيرد علينا في كتاب حنور لكم مش كتاب مذكرة عاملها يعني دكتور بيدرس عقيدة في المركز العام لانصار السنين يقول لي ابن حجر ازاي يعمل الكلام؟ ده لانه شاف الكلام ده يقول ابن حجر عمده شراح الحديث فليه ان هو يجي يشيل 27 ويحط مكانهم ايه 27 فبدأ يخطئ ابن حجر ويلومه ويعيب عليه يعني بس عشان ايه علشان وجد ان في واحد قام بالمحاولة بحيث يجيب الاسماء بالشكل اللي ثبت المطلق والمقيد وكده يعني فهو الخطا عايز يحمله على مين على ابن حجر بيقول ابن حجر اخطا في هذا وفتح باب أدى إلى إن فيه ناس من النفاة الجدد بيسميني أنا النفاة الجدد ينفون أسماء الله عز وجل التي سمى نفسه بها يعني أنا بنفي في أسماء الله حييجي كلامه بالتفصيل هنرد عليه بالدليل إن شاء الله عز وجل واللي مستعجل يسمع نصح المحبين طيب خلينا نكمل ابن حجر لحظوا معي ذكر الرب مطلق الإله مطلق المحيط مقيد القدير مطلق الكافي الشاكر الشكر اللي معمول بالاحمر ده المطلق اللي موجود عندنا بنص القاهر والمولى والنصير والمليك والخلاق الاكرم والاعلى والمبين والقريب الاح. دي اسماء كلها وردت فين؟ في القران. خلي بالك ان هو المبين الحفي ابن حجر ذكره معي اللي, اللي... اللي صار خلف ابن حجر في ذكر هذا الاسم مين؟ أحسن ابن عسيمين. وهو نفسه تردد في الحفي. قال يعني أنا شايفها مقيدة ولا طيب ماشي خلينا مع بعض بقول فهذه سبعة وعشرون إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترميزي اللي جماعة مين أسمع الوليد المسلم مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم اللي هو 72 اسم زائد 27 ذكرهم من حجر يبقى كام؟ تسعة وتسعين على فقرة تسعة وتسعين على حسب عد بن حجر لأن هنشوف بعد كده أنهما سبعة تمانية وسبعين مش تسعة تكمل بها تسعة وتسعون وكلها في القرآن لكن بعضها بإضافة بي... يعني في الأول أنكر على الراجل انه ذكر أسماء مضافة ويبحث عن المطلق دلوقتي جاي يقول بعضها بإضافة بي... بس أنه بس إذا انت حد في حاجات إزاي واحد زي العلامة بن حجر يذكر مثل هذا يعني طبعا ده من السهو لان صعوبة القضية ما يسهل انا بقولش الكلام ده تنقص من شان ما حضر لكن ده السهو بيحصل اللي هيقوم بالعملية الطريقة العادية لازم يقع في هذا السهو وسهو ايه سهو خطير جدا وغريب هقول لكم دلوقتي بعض باضافة قال لي مثلا زي مثلا ال. الشديد من شديد العقاب والرفيع من رفيع الدرجات والقائم قائم على كل نفس ما كسبت والقاهر فوق عبادي مع انه مطلق عشان احنا اشترطنا الشرط اللي هو خاص به بان الاسم اللي اضيف العلوم الفقية والفاطر من فاطر السماوات والمولى والنصير دي اسمها مطلق نعمل المولى ونعمل ايه النصير والعالم من عالم الغيب والخالق من قوله خالق كل شيء الخالق مطلق ولا مُضَعَفْ مُضَعَفْ مُضَعَفْ الآية دي فيها خالق كل شيء مُضعف مش كده؟ لكن هل الخالق يؤخذ من هذه الآية وَلَّا مِنْ قَوْلِهُ وَالْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصَوِّرُ رب يا أخوان ابن حجر بقى هو بيحسب ما خدش باله من اسم الخالق هو بيجيب الآيات يعني جاب المصور البارق والمصور ونسي يدخل الخالق ولذلك ظن ان الترميزي ما ذكرهاش فأضاف الخالق وقال إن الترمزي أنا أضاف الخالق لإن الترمزي ما ذكر وهل الترمزي ما ذكرش الخالق؟ ده ده داول ما تعدي الأسماء لطه في صورة الحش هو الخالق والباري واليه المصور فإزاي واحد زعم علمن من حضر في مكان تعلم من حضر ويخفى علي اسم الخالق مع إنه جنب الباري والمصور فطالما خد الباري والمصور لازم يكون الخالق جنبه حتى انا قلت في نصح المحبين وانا بتكلم عن كلام ده قلت والله ده يعني من الاشياء اللي بتيجي دليل البشرية لان ممكن هو بيكتب الاسماء وقعد بيعدها ممكن يكون حد من الولاده ولا حاجة ندع عليه ولا زوجته ولا عشبة وجود تعالى فنسى يكتب الإيه. الاسم هو بيكمل ام يكمل البرئ والمصور فحصل السهو زي ما بيحصل للبشر لكن لما نقول ادخل الحسب في القضية الحسب هنا بتعامل مع حروف فلما تقول رتب للاسما بتاع الوليد افجدي رتبها لك ما اسم فيه هترتب ترتيب مظبوط يبقى هنا خدمنا في هذه القضيه لان هنا السهو البشري وارد انما نتعامل مع حروف ومع آلة الاله دي هتطلع لنا كتيجه بدقه شديده يعجز العقل البشري ان هو يعني يتابعها بسبب الغفله وان كان هو اللي صنعها هو ده اسمه اسم الخالق اللي اضافه ابن حجر للاسماء وبيقول ان هو مقيد ولا مطلق قولوا يا خواني. ابن حجر يقول الخلق مطلق ولا مقيد اسمعها الله يبارك فيه مقيد وهو الاسم مطلق طيب انا هقولك على حاجة اين ابن حجر بيقول ايه والاسماء التي تقابل هذه فتح الباري اما ترجع تشوفوها وتأكدوا منها في البيت الله يبارك فيه والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي 27 اسما حذف القابض البسط مع انه موجود فين في السنة ان الله هو المساعر القابض البسط الرازم لان من الماخذ اللي اخذوه على ابن حجر انه تتبع الاسماء من القرآن فقط ولم يذكرها من السنة ليه هل إن بن حجر لا يقول بالسنة إزاي ده بن حجر محدث الحافظ ابن حجر محدث زمانه فإزاي ما يذكرش الأسماء اللي وردت في السنة ما ذكرهاش لأن الأمر يتتبع الأمر تتبعه يطول وصعب ما موسهل ولذلك حاول يحصر القضية فين في القرآن وانت هتشوف الكلام ده دلوقتي أو لما نرجع لكلام ابن حجر مفصلة إن شاء الله عز وجل الخافض حذف الخاف والرافع حذف مع ان اسم ورد فين بنصه مقيدا اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك صح ولا لا يا اخوان يبقى الرافع ورد اسمه ولا ما وردش اسم وطالما ذكر مقيد كان لازم يذكر الرافع زي ما هو المزم الراجل وقاله طالما انت ذكرت الفالق يبقى تذكر الايه القابض معايا اخوانا في النقطه دي انتوا واضح الكلام ولا فيه صعوبه شايفين في تناقض في الكلام بالنسبة لكلام نحن الكلام واضح ولا كلام موجه مفهوم هذا نص الكلام نحن نتعامل مع كلام عملي لو واحد عنده أدنى فهم سيصل إلى هذا الكلام وهذا السهو اللي وصل أو وقع فيه ابن حاجة طب لاحظوا معايا كده الخافض الرافع المعز المزيل العبد الجليل حسب الكلام ده كله الباعث المحص المد المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والاكرام ذو الجلال والاكرام اه يعني ابن حجر حذف من التسعة وتسعين ذو الجلال والاكرام معنى الكلام ده كده صح ولا لا ودي الاسماء اللي حذفها من عند الوليد اه ما حدش عمل حمله على ابن حجر ليه فضحوا الدنيا ساعه ما قلنا ان الاسماء التسعة وتسعين هي وما ذكرماش ذو الجلال الإكرام عشان اسم مضاف او مقيم قالوا ازاي من النفاة الجدد الرساء السلام قال ارضوا بياذا الجلال والإكرام طيب دي بالاسماء المضاف تذكر كده ذو مع الجلال الإكرام يا الله علي شو لكن ابن حجر لما حزفها محدش كلم ولا لم عليه. يعني لو كان ابن حجر جمع الاسماء بالصورة دي انا منش عارف هل الانكار عشان الدليل والحجة ولا عشان هوى في النفس يا اخواني الامور مش محتاجة كلام كتير طيب نكمل المقصط المغني المانع الضار النافع البقره رفيد الصبر طولت عليك الشيخ سامح شوفوا كده فاذا اقتصر من روايه الترمزي على ما عدا هذه الاسماء وابدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما كلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي فإنه في سورة مريم في قول ابراهيم سأستخل لك رب إنه كان بحفي ثم يقول وقل من نبه على ذلك يعني مفيش واحد قبل كده من حجر يتكلم عن نفسه ما فيش واحد قبل كده حذف في السبعة وعشرين اسم اللي وردوا في روات الترميز اللي معلومش دليل وجاب مكانهم ايه السبعة وعشرين اللي قال الكلام ده مين ردوا يا اخواننا الله يبارك فيكم الغريب في الامر بقى انا ما جبتش كلام ده لانه هيجي وقت ان ابن حجر هو بيسرد الاسماء دي مش موجودة عندكم خليكم معايا بس بصولي كده ابن حجر هو بسرد الاسماء قال طب بعد كده قال طب انا حسرت بقى التسعة وتسعين كلها على بعضه فجيه يسرد التسعة وتسعين المفروض التسعة وتسعين دي يبقوا مجموع ايه مجموع الاثنين وسبعين اللي عند الوليد صح زائد كام السبعة وعشرين فاحنا لما تتبعنا وراء ابن حجر وده الكلام دي حنعيده تاني يعني لما نيجي في قاطرة الاشتقاق ومتابعة ابن حجر في, في اشتهاد لانه بحتاجوا كلام من حجر على جواز الاشتقاق تعال نشوف كلام يسرد بعضه. فإذا بالمفاجأ إن ابن حجر يضيف أسماء غير اللي موجودة في روايه الوليد وغير اللي جمعه فيضيف المستعان ودي لا في روايه الترمذي ولا في السبع وعشرين اللي جمعه ويضيف العالم أو العلام عدة أسماء حتشوفوها انتم قال لا؟ لا حول القوة إلى بالله. تبين اللي حصل إنه هو بيكتم الأسماء ربما وقع على يده اسم المستعان فقال والله نشيل دي ونحط دي كانه زي ما يكون هيقول لك هو معقوله يعني مش فيش حد هيراجع ورا من حجر في المساله احنا فكتشفناه واحنا بنقرا بس مجرد قراءه لان اضاف اسماء اخرى غير اللي في روايه الوليد وغير اللي في الوقت الاسماء مع ان بيقولوا انا هجمع لكم الاسماء ثاني عشان ايه يسهل حفظها وتحفظوها بقى ده علم من اعلام الحديث وشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جهده وهذا ما سهى فيه لا ينقص من قدره ولا ينقص من شأنه ولا ينقص من علمه لان ابن حضر يبحث عن الاسم اللي ورد بنصه وبدليله وعايز يبقى من القرآن. ثم قال وهناك تتبع آخر وهي تتبع الأسماء وإحصاء من السنة فهذا نوع من الإحصاء عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته ابن حضر نفسه لكان يتمنى يجمعا من السنة لكن لم يجمعها إما لأن العمر أدركه أو لأن من حجر وجد ان الأمر صعب أو واسع أو ما شابه ذلك فيجي واحد بقى طبعا يقول لك أدى كلام من حجر وشوه من حجر لو قرأوا ما أنكروا الأسماء السابتة بادلتها هنا بقى تعالوا نعمل إحصائية جميلة كده خليكم معايا كده عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن والسنة اللي اتفق فيها ابن حزم وابن حجر خليكم وياي الإحصائية دي هتسعبكم بعض اخوانا تعبوا من كثر الاحصائيات وانا وال... بقوله خليكم مع ال... مع الكتابه وانت بتكتبوا عشان تكتبوا الكلام ده وتجمعوه لما تجمع الاسماء اللي جماعه ابن حجر والاسماء اللي جماعه ابن حزم هتلاقي ان عدد الاسماء الصحيحه المطلقه من القران التي اتفق فيها ابن حجر وابن حزم من القران بس وستين اسم هتلاقي فيهم اسماء ما ذكرهاش الوليد في الاسماء المشهور زي القدير والقريب وايه ثاني يا شباب شايفينه والرب والخلاق ها والأعلى موجود الأعلى هنا والأعلى هو والإله والأحد والقاهر والمليك أحسن الملك المبين مش كده برضه والشاكر مش موجود في الأسماء المشهورة طيب يبقى عدد الأسماء اللي اتفق عليها الإمامان ابن حزم بن حجر واللي ورث بنصها في القرآنها كام؟ 68 طيب نشوف كده الإحصائيات دي خلت من النواء هي تعرض عليكم في دقيقة لكن خلت وقت كبير عشان نجمعها عدد الأسماء الصحيحة من السنة اللي أضفها ابن حزم ولم يذكرها ابن حجر 13 اسم لأن ابن حجر كان بيجمع منين؟ <تصفيق> من القرآن ابن حزم لا كان بيجمع من القران والسنة أهو ذكر الباصل والجميع والرفيق والسبوع والسيد والشافي والقابض والمؤخر والمحسن والمسعر والمعطي والمقدم والوتر على حسب ترتيب ابن حجر ابن حزم يعني عدد الاسماء الصحيحة من القرآن اللي اضافها ابن حجر ولم يذكرها من ابن حزم يبقى اما تجمع الاثنين بكام 25 ها 25 مش كده برده يا اخواننا اهو يبقى الحسيب والحفيظ والحكم والرقيب والشهيد والمالك والمقيت والمولى والنصير والوارث والوكيل والقادر الاسماء دي موجودة بنصها ومطلقة في القرآن وما ذكرهاش ابن حزم شفتوا ازاي هو جامعة 84 ليه لصعوبة القضية ما السهلة محتاجة الامر ايه تركيز شديد جدا ومتابعة طيب تعالوا بقى نشوف الاحصاء ده عدد الاسماء الصحيح المطلقة من القرآن والسنة في مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزم الاثنين مع بعض اه مش 68 68 و25 يبقى كام 93 اسم من اسماء الله اللي احنا ذكرناها بنصها موجودة في كلام من سبق الجميل والرفيق يقول لك لا الجميل ده واصف والرفيق واصف والوتر واصف وصف ايه بس الله يديك طب عدد الاسماء باء الصحيحة التي تضاف الى مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزب 93 زي 7 حيسوي كام زي سوي 99 بالاضافة لاسم الجلال اهو اللي اضفناه بقى احنا في التتبع الجواد ان الله جواد يحب الوجود الديال الرازق لانه ورد بنصه الطيب الحيي الرفيق المنان يبقى العدد هنا كم يا اخوان 99 وتسعين اسم. اسمعوا بقى الحته دي احد المعترضين على اسبابه التي جمعها الدكتور هوال قل فضيلتكم في اشتقاق الاسماء من الاوصاف كما في اسماء الوتر والطيب والجميل والحيي والستير وذكرتم مبررات ذلك صفحه 59 حيث قلتم وكذلك ظنوا في اسم الله الوتر والطيب ده كلام حيث اعتقدوا انها اوصاف لعز وجل وليست من اسماء الحسنى نقول نعم اذا ثبت الاسم فهو اسم ووصف ما شاء الله كده معتقد السلف في آن آل واحد اما اذا ثبت الوصف فكيف تجعله اسما على سبيل المثال ان الله جميل يحب الايه فهنا ثبت الوصف لله عز وجل بانه جميل جميل هنا اسم ولا وصف هو بيعتقد ان هي ايه معنى الكلام ده ان يعرف يفرق بين الاسم والوصف قول يا اخوان يعني هذا الشخص الاخ اللي اعترضت على كده هل هو يستطيع ان يفرق بين الاسم وبين الوصف هو بيرى ان الجميل اسم ولا وصف طب اللي ذكروا اسمي مين ابن حجر وابن حزم والوليد وعبد الملك محمد الصنعاني ومن ثاني عبد العزيز بن حصيد ولو كان في الاسماء المشهوره كان حيقول عليه وصف ولا اسم يبقى المساله مساله هوى ولا علم خلينا نتكلم بصراحة ما أنا بقول لك هو أحسن قله إيه علم والله لو استطاع أن يفرق بين الاسم والوصف ما قال هذا ولذلك أنا بقول أي واحد من حاضرين الآن اللي يستطعني يفرق بين الاسم والوصف هذا عندي في علمي أضعاف أضعاف مثل هذا الرجل حتى لما عدت معاه بقول له بالله عليك الوقت أنا حرد عليك ازاي إسكنت أنت شعرت يفرع بين الاسم والوصف. أنت الشيخ أك مين اللي علمك العقيدة فقال لنا ما ليس شيك خدت العقيدة الزقاني قرأت كتير طب واحد قرأ كتير وماش عارف يفرع بين الاسم والواصف هذا لو درس للطلاب في مععد لإعداد الدعاء مادة العقيدة الطلب اللي حيطلع من, من تحت إيده هل هؤلاء يفهمون عقيدة والله ضررهم على الأمة أكتر من نفعين يعني إسكن هو نفسه مش قادر يفرع بين الاسم والواصف يقول لك الجميل واصف يا سلام يعني ابن حجر غلطان وابن حزم غلطان وعبد العزيز الحسين غلطان والوليد ابن المسلم برضو غلطان وعبد الملك ابن حمد الصنعاني غلطان والدكتور محمود كله غلطان لان كل دول شافوه اسم وهو شافو ايه واصف احنا بنقول لما يجي واحد يدرس عقيدة هو مش فاهم هذا والله يجني على الامة وبعدين زعن اللي احنا نقول له من علمك العقيدة علشان نعرف نرجع له ويفهمك الاسم والوصف قال لي ما الشيخ انا واخد العلم كده تبع من له ايه والاسف ان ما قاله اخذه عنه مشاهير الدعاء وبدأ يقول كلامه بدون تحقيق قل لك لا ده السيخ فلان رد على الدكتور محمود اذا الرد بتاع فضل اخوانه وانت هتشوف الرد ده مفسر. ليه لان احنا الواحد تعب لدرجة ان الواحد دلوقتي عادل خضية واضحة من الوضوح ان احنا هنروض انا مش عايز اذكر اسمها عشان ما نحركش حد اللي يعرف يعرف اللي ما عرفش يعرفش لكن مثل هذا لو درس عقيدة ضرره على الامة الاسلامية معها لان كل الطلبة اللي حيطلعوا طلبة متعصبين بجهل شخص استاذ المفروض يكون داعي بدرس عقيدة الطحوية او كده يبقى المفروض حتى على اقل لابسط الاشياء ان يفرق بالاسم الوصف فلما تقول لي دكتور ما مش عارف الفرق من الاسم والوصف يقول لك مفيش فرق بين الاسم والوصف اه ده كامل في ايه ده والله على علماء الاسلامي سوف سوف لك ايه فهنا ثبت الوصف للذى وجل بانه جميل ومقتضى انه يحب الجمال ولو كان جميل اسما لقيل ان الجميل يحب الجمال يعني يقول إن الجميل جميل يحب الجمال فهو حذف كلمة جميل اللي هن الرسول ما يقولش أبدا إن الجميلة جميل ويحب الجمال خلينا مع بعض عشان أبيل لك إن ده موش فاهم الفرق بين الاسم والوصف عشان كده اللي زادة حترد عليه ويقول له إيه اللي إخوة ما ترد على الشيخ فلاه أرد أقول إيه يا أخوان أرد أقول إنه هو جاهل مش فاهم الفرق بين الاسم والوصف أحرج وأحرج نفسي هو راجل صادق وداعي كويس بس ياخليك في تخصصك او خليك موعظه للناس كويسة انما تيجي تحشر نفسك في قضيه انت نفسك فقد الاهليه فيها خلينا نحول كلام صلى على رسول الله اسمعوا كده لما نشوف الوصف ان الله جميل يحب الجمال اقرا معايا كده واحده واحده ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فكم وجه الله ان الله, إن الله جميل يحب الجمال ان الله واسع علي الوسع هنا اسم ولا واصف اشمعنا الجميل الوصف والوسع هنا الاسم ما يظهرش من غير اسم وان الله رؤوف وان الله غفور وان الله سميع عليم وان الله عليم حكيم وان الله عليم قدير وان الله سميع بصير وان الله عزيز غفور وان الله عليم خبير وان الله قوي عزيز وان الله غني حليم والله سميع الايه عليم دي كلها اسماء والله اوصاف اسماء واوصاف اخد بلد ازاي هو حفظ ان الاسم لو سبت يبقى اسم وصف من غير ما هو فاهم الفرق بين الاسم وبين الوصف طيب خد اللي بعدها كده والله غفور رحيم الله عليم حكيم دي اسماء الاوصاف خن من علامات الاسمية التنوين والله عزيز حكيم والله غفور ايه حليم انا مكبر المحسن جامي يعرفوش يشوفوه ها المحسن مكبر الازرق ده معناه على اين ده اسماء ثبت في السن ان الله محسن يحب الاحسان المحسن هنا اسم ولا واصف اسم ان الله ويتر اسم ولا واصف ان الله طيب اسم ولا واصف جميل اقول لا الجميل ده واصف اذا ثبت الوصفي ما تاخدش منه اسم أعتبر. واحد مش قادر يفرر بالاسم والواصف هتفهم معاي ازاي والله انا ابتليت بردود كان اللي كتبوها حتى في كتاب انا مش عارف اعمل في الاقت ده اللي ورط نفسه تورطه مره اسمه محب الدين زيدان ولا اسمه انا مش عايز اذكر تفاصيله انا ما اعرفش ده يعني لكن هو كتب الانتصار للسلف الاخيار هو بينتصر للسلف الاخيار سبحان الله انتصار للسلف الاخيار ضر نفسه وضر اللي هيقرا الكتاب وشوش على الناس بالقضيه وطبعا التشويش دي بيكتشف يعني أي واحد من الحاضرين هيعرف ببساطة جدا إن الجميل اسم وإن اللي يقول لك ما اسم يبقى ما فاهم ولا أدري يفرق بين الاسم والوصف فاللي زي ده تريح نفسك وما تعبش نفسك معه أنا أطلت عليكم وإن شاء الله عز وجل الشيخ يسامحنا سامحنا هو تعباه <تصفيق> <تصفيق> الله يبارك فيه وبالنسبة للإجابة فيه على الأسئلة هنأجيلها بقى إن شاء الله عز وجل آه؟ نجاوب عليها طب خلاص الله يبارك فيك محدش يوم بقى من مكاننا من غير الإجابة عليها لك تكرر اسم الرافع في روايه ابن حبان مرتين فكيف ذلك يا شيخ حصل سهو من الشيخ نعم بيحصل سهو ومكرر حتى بعض الاشياء زي مثلا روايه عبد العزيز الحصين اتكرر فيها اسمين ابن حجر ما انت شايف دلوقتي مثلا في كلام ابن حجر ابن حجر حصل له سهو كتير جدا ده مش معناه ان الشخص فيهم يعني اخطا او شيء لا سهو بيحصل طالما ثبت الاسم بدليل خلاص طيب بيقول لك ايه ده احنا جبنا عليه خلاص هناك اشكال عندنا في التمييز بين الاسم المقيد والصفة فهل تعطي لنا القواعد التي نميز بها ان شاء الله جاي ده كل قاعدة من قواعد وقت كلام كتير انا بحاول اجيب لكم الامور باستخصيها الى اقصى درجة ممكن ان احنا نعرف فاصبر الله يبارك فيه كيف اطلقنا الجميل والاحد رغم ان الادلة عليها بدون الالف ولا شفت بقى هو متخيل ان الاسم عشان يثبت لازم يكون في ايه لا ده الاسميه الاسمية مش الالف هؤلاء بس الجر والتنوين والندوال ومسل الاسم تمييز من حصل. طيب شيخنا اليس تقسيمك الاسماء الى 99 مطلق و 99 مقيد في ينافي تحديد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما من احصار دخل الجنة فلم يقل انها 198 اسم ولكنها مقيدة 99 لا طبعا هو محاضر شو ممكن المحاضر اللي فات أخذ بالك إزاي لكن إن شاء الله عز وجل حتتبين لما تعرف إحنا طبعا ما كانش نعرف حكاية المقية تسعة 99 والمطلق تسعة ولكن حد يخطر على باله الكلام ليه ليه إن هما لما كانوا يتكلموا على الأسماء يجمعوا الأسماء يحاول كل واحد يجمع الأسماء المطلقة بس فيعجز إني يوصلها تسعة وتسعين فهم يدخل بعض اللي هي المقية يجي اللي بعده ينقضه قل لا لما أنت دخلت المقادوس في البئر فايلقي المسألة صعبة فيسكب ويكتفي بالأسماء المشهور أخبرك إزاي؟ تكرر المحاولة مرة واثنين وثلاثة واربعه لغاية ما وصلنا الأكبر جمع وصل اللي هو عمل الشيخ ابن عسيمين ومعاه برضو الشيخ عبد العزيز الغصن عبد الله بن عبد العزيز الغصن ومعاه الشيخ علاو السقاف ومعاه الدكتور عبد, الرزق. عبد المحسن عباد الشيخ هو شيخنا الشيخ عبد المحسا عباد جمعوا كلهم اسماء وصلاة 96 اسم والباقي ده اما من المقيد بس لو دخلك اسم واحد مقيد الباقي يقولك دخل المقيد كله اخذ بالك ازاي؟ فلما يجي يتكلموا عن اسماء المقيدة يقولك وفي اسماء لابد ان تطلق على الله مقيدة زي ما وردت هي ايه فينظر بلك مثلا بخمسة او ستة او سبع اسماء طب والباقي محدش يتكلم عليه عليه احنا قلنا بقى نعمل محاولة طالما الحسب موجود والقواعد احنا عرفناها يبقى نجمع الاسماء المقياد فعنا نجمع كل اللي وراء ونفرز ايه اللي سبت وإيه اللي ما سبت ان كان فعل نستبعده وان كان وصف نقول عليه وصف أخبرك ازاي ونبين القواعد فاذا بنا نجد ان الاسماء المضافة والمقيادة تسعة وتسعين اسم سبت بنصها فهذا لك مية ثمانية وتسعين ما أنت لما تضيف لهم لفظ جاء اسم الجلال عيب وكم مية تسعة وتسعين وهاد تشوفه المرة الجاية أو اللي الحديث نفسه يثبت اعجاز النبوية احنا ما, ما نعرفش المسألة ولا ما كانش حد يتنبه له وكنا ما كناش متنبهين لها لا يعني ذلك قدح في عقيدتنا او يقول لك ما معنى الناس اللي كانوا على ضلال ابدا القضية كلها اننا في عقيدتنا ان جاء اسم بنص عن الله صدقناه ماذا كده برضو ان جاء خبر عن رسول الله صدقناه فاين الاسم المطلق واين الاسم المقيد واين النص والدليل وعلى العين والرأس هذه الأسماء المطلقة المقيدة فيه زيادة هاتوه اللي يجيب زيادة أنوسها أنا صراحة بحثت كل اللي موجود على قدر استطاعه ولا يعني ذلك كيف أنت كده بتقول أني أنت أحط علما بكل اللي فات واللي قولي اللي ما أنا النفس لو عادت أقرأ الكلام ده ما عارف سوف أصل لكن إحنا استخدمنا تقنية في سعادتنا فوصلنا إلى نتيجة النتيجة دي طالما ثبتت بنصها محدش حيسع أن ينكره لكن ممكن يشكك في في في الدكتور محمود اخطئ في هذا الاسم ماشي انا معك ان الخطا ده هو غير مقصود في ان صححت حديث بناء على كلام الشيخ الالباني فانتقده في الشيخ الالباني فالحديث ده محتاج لعدة نظر ومال نعيد النظر ونوصل للحق صح كده ولا لا في خطا عندك في كذا في تطبيق القاعده تعال نصلح اقول لك ازاي مش انني اجعل على امه محمد صلى الله عليه وسلم قدام عشرين مليون واحد واقول لك الدكتور محمود جاب قواعد خالف نفسه فيه طب قول انت اللي ما نفسه فيه ها وضح للناس القضيه انما تسيب الناس عايمه وتايه وتجي تقول لي لا خلي يعني ايه القصد انك تشوع على الموضوع وخلاص عشان تقول لا انتخابات طب تعالوا انت نستفهم مع بعضه ونصلح القضيه ونصل <تصفيق> الحق انما المساله كده بهذه الصورة يبقى <تصفيق> الهم القصه لها بقيه وان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه هنتكلم عن قضيه هامه في مساله الاحصاء هل الأسماء محصورة تسعة وتسعين ولا مش محصورة تسعة وتسعين ولا السؤال بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه بس بصورة علمية قوي وجديد هل اللي ورد في القرآن والسنة أكتر من تسعة وتسعين ولا أهل من تسعة وتسعين ونشوف كلام العلماء في ذلك هنحاول ان شاء الله عز وجل ان احنا نمهد القضية بحيث نستوعب كل ما يتعلق بالموضوع بس اتمنى الله يبارك فيكم المتابعة وعدم الغياب لأن اللي بيقض محاضرة بيبعت أسئلة تدل على أنه ما حضرش المحاضرة اللي فات فمعليش يستحملونا وإحنا معاك هوة وربنا سبحانه وتعالى يباري فينا وفي لحظة